وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَالِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى ye Abdullah İnna Allah la